لماذا الآب والإبن والروح الخدس والدلاشة داخل عمينة بمناسبة انتقال مناسبة الأنبر ريجوريوس من عالمنا الثاني أحب أن قلق العزة اليوم عامل الآية اللي قالها السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء اكنزوا لكم كنوزا اين في السماء أقول لكم عديد من النقاط في هذا الموضوع طبعا اول كنوز ما في السماء هي العنصور والبكور والتقدمات برضو عن الشيء لتكنس في السماء فانت لما تصرخ تطا العصور وتعتذر ليها بأي لا اي يبقى مش عايز يكون ليك كنس في السماء وتكتشف ان الفلوس على الارض وبتضيع في بالمناسبة دي وردت خطة في التاريخ ان كان فيه راجل بخيل ما بيتخمش فلوس ابدا من ولا ولم ينجي اي شغير ينتهره وما يديش حد وفي مرة من المرات جات الامرأة أرملة للسينة وطلبت منه حاجة لأنها مش لاحية تأكل فانتهرها وزع لها فألحفت فإضع لها فألحف الاخر كان عنده اصاده وخبزة ناشرة خبطها بيها وقال لها اخذها وانشي وبعدين في تلك الليلة بالليل حلم ان روحه اتخذت منه وصعدت للسماء وفي ملاك خده وقعد يوريه المكان اللي يعود فيه فقال له ده المكان اللي هتعود فيه فدخل في هذا المكان ما ملقاش فيه غير كسرة الخبس اللي رمى بها الكبس هي دي الوحيدة اللي ليه مات بقية الفصة تقول ان الشخص ده رجع وبدأ يتوب ويدي كل امواله من فوق رسوح بشكل يعني ملحوش مسيح ولذلك السيد النسيح في حصة الشاب الغني لما قال له ماذا أفعل لأرض الحياة الأبرية قال له اذهب وبيع كل مالك وعصيه للفقراء فيكون لك كنب في السماء وتعال الدعم كلمة كنب يعني الحاجة المخزونة فأنت لما تبدي حاجة للفقرة لربنا بتتخذن لك في السماء ويبقى ليك رصيد هناك موجود في السماء بقدر ما تعطي بقدر ما يكون رصيدك هناك في السماء الفلوس بتاع تلك عملة مادية يعني انت بتحولها الى حاجة سمائية لما تجيها للفقرة أو تديها لربنا بأي طرق يعني زي واحد يحاول عملة عادية العملة صعبة ولذلك في أشياء القرابين والمقصود بالقرابين ما نتقرب به إلى الله يعني من ضروري قرابين يعني في فبيقول عوض في المعوض بالخانيات بالباقيات والأرضيات بالسماويات فالكنوز اللي على الأرض كنوز خانيات وممكن طبيعة ولكن الكنوز اللي في السماء لا طبيعة حتى كأس الماء البارد السيد المسيح بيقول لا اللي يبدي كأس مهارد لا يضيع أجل كأس مهارد يعني ما ما سخنتوش ما حولتوش إلا مشروب يقدم للضيوف مجرد ما يعدي يعني لا يمكن أن يضيع أجل وحاجة تاني بيقولها الكتاب في سفر الأنثال ساعة ثلاثة سبعة بيقول من يرحم الفقير يقرد الرب يقرد الرب يعني كأنه بيسلف ربنا ربنا طبعا مهدش يكون مديون يعني كل حدا تثلفها ربنا هترسل إيها معك في السماء وبيضي يديك على الأرض ويديك في السماء الاثنين الاسمون معظم مش ضروري الكنوز اللي في السماء تكون مجرد كنوز مادية يعني عطايا لا اي حاجة تعطيه لانسان محتاج اي عمل من اعمال الرحمة لما انت تعطي انسان كلمة تشجيع تتحفظ لك مكنوزة لي في السماء لما تدي له نصيحة صيدة هذا ويسته محفوظة ليك في السماء لما تبتسم في وضعه كذلك وهو في بيق الابتسامة دي لي محفوظة ليك في السماء كل عمل انت تعمله من الاعمال الصيبة مكنوز ليك في السماء لا يبيع اجراء ولذلك في شفر الرؤية عطا عشرين قال وفتحت أشهار وجدت كل أعمال الناس مكتوبة في الأشهار فكل عمل صيب يتعمله بيبقى مكنوز ليك في السماء ومكتوب في الأشهار التي تفتح في يوم الديونة ليس فقط المال والمادة حتى المشاعر الصيده المشاعر الصيبة التي تبديها نفسنات هذه المشاعر مكنوزة لك إذا كان الأمر هذا يبقى الواحد يعمل كل ما يستطيع لإتعاد الآخرين لأن كل ما يتعمله لإتعاد الآخرين مكنوز لك أيضا نقطة ثانية كل خير تعملوا ولم تأخذ اجر على الأرض يكون متنزه الشهر لأن ربنا مش ممكن أبدا يترك عمل خير بدون مكافأة عليه فإذا كنت انت لم تأخذ مكافأة على عمل الخير على الأرض تخلص الشهر لأن الله زي بيقول الكتاب ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتكم حلال الأمة على ابنها كان موجود في السماء كل ما تعمله منصير في تربيته كانت موجود في السماء كل نصيحة طيبة تقولها له كانت موجود في السماء ما تبتكرش الكنود يعني مجرد كنوز مادية لا الخير اللي تعمله ولم تأخذ عليه كلمة شكر ولم تأخذ عليه كلمة مديح ولم تأخذ عليه مكافأة أرضية خير كانت محطوط لي في السمع إنسان بيشتغل في وظيفه وبيشتغل بكل أمانة يتعلم ورئيسه مصحيم عليه لا شايفه ولا بيشجعه ولا بيرأيه ولا بيجي له مكافة ولا حاجة بك أمنت في العمل هذه الأمانة كانت محفوظ ليه في السماء فأنت ما تتجيقش إذا كان عمل الخير اللي بتعمله أخذت عليهم مكافأة أربية أم لم تأخذ اللي ما بتأخذش عليه مكافأة أربية جاء مكنوز لي في السماء وهكذا أيضا كل مجهوز تعمله من أجل الملكوت من أجل الملكوت الله مكنوز لي في السماء لأن الخديث بوليس الرسول بيقول كل واحد هياخد أجرته بحسب تعبه في كرونس في الأولى الثلاثة الثمانية كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه فكل مقبوط أنت بتعمله من أجل ملكوت الله هيكون مكنوط ليك في السماء ولذلك في قصة تقال عن أحد أسدي يشينه انه كان بيتعب من أجل خدمة الأخوة ويسير مسافات يروح يجيب لهم موية يجيب لهم خليلات بيطعب وفي مرة وهو ماشي تعد فلما تعد كده وقف يعني التعدان مش قادر هكمل لزيج فبص لأ واحد لابس ملابس بيضاء بينشي وراه قال له مين قال له أنا ملاك الرب بعثني عشان أحسب لك كل خطوة خطيئة أحسبها لك محسوب محسوبة ليك في السمع ماسك ورقه بيأيك إذن كل عمل تعمله مكنود ليك في السماء كل الذين يتعبون في خدمة كل الذين يتعبون من أجل الملكوت اللي بيتعبوا في التعليم اللي بيتعبوا في الاستقاد كل دول ليهم كنز موجود في السماء اكنزه لكم كنوزا في السماء وهكذا ايضا كل خبيلة كل خبيلة انت تجاهد من اجلك سمعها هذه الخبيلة لها اجر مكنوز ليه في السماء ما تفسك كل يسيبك تعبان في مقاتلة الأفكار في مقاتلة الشهوات في مقاتلة العثرات وما يكفر لا كل عمل عليه مكفر من بس مكفر من قبل جهادك الداخلي يعني استغثست بالوحد يغصب نفسه عليه. عبارة عن مكنوز لي في السماء. مكتوب لي الأفكار لما تفتح الأفكار هيكون موجود فيه التعب اللي هو تعبه من أجل القضاء. عموما يعني على شم صوّلش عليكم. ولقد نمت لكن يعني عموما كل ما تزرعه على الأرض تحصده في السماء كل إن خيرا وإن شررا كل ما تزرعه على الأرض تحصده في السماء فإنسا لما تزرع على الأرض خير هتأخذ أجره في السماء سواء الناس حسوا بيك أو محسوش انتدحوك أو ما انتدحوك لا كل ما تزرعه على الأرض تأخذ أجره في السماء إذا أعترف أنه يجدك أجر على الأرض زائد الأجر في الزمح هما اللي تون اللي, بيه اللي بيه مع بعض أجر على القبيلة على الأرض على الخير على الأرض وأجر على الخير في الزمح ولذلك ربنا قال برضو يأخذون مائة ضعف على الأرض زائد ملكوت سموات مكنوز كل حاجة ليه مكنوزة فاكويس انك انت تعمل الخير وتشيبه مكسج علشان تاخد مكسقته مات من جهة الخير اللي بتعمله في الغلابة ربنا قال على كده اشنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم يعني المال اللي بتظلم فيه الفقراء وما بتهدهوش للفقرة وهو بتاعكم تعطيه لأولئك الفقراء وتصنع أصدقائك يشعروا فيك ياريت مرضو الإنسان يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس ياريت يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس كل العلاقات الصيبة اللي بتعملها مع الناس بتكسب أصدقاء يشفعوا في السماء كأنك بتكمل ليك في السماء أصدقاء الضرورة تكمل ليك خيرات عالمية والحادثة تكمل ليك أصدقاء في السماء للعلاقات الصيبة اللي انت بتعملها مع الناس في واحد يقول أنا أتقوم لي علاقات مع الهديسين علاقات إيه؟ مع الهديسين بالحاجات اللي بعملها مع الهديسين والصلوات والتشفعات والشموع والمدور وكل دول برضو ده كنوز لي في السمع الهديسين دول هيبقوا كنز في السمع بالمناسبة دي أحب أقول لكم حدا تاني وهو أن الكنيسة ككنيسة الكنيسة ككنيسة لما بتربي ناس أبرار ويبقوا إبتين وكويتين وبعدين ينتقلوا من الأرض دول كنوز بتكنيسهم الكنيسة في السماء بنكنز أشخاص أبراغ بنربيهم يروحوا السماء ويبقوا كانزي موجود دينا في السماء هؤلاء الناس الأبراغ أيضا في الخدمة كل إنسان خاص تقودوا إلى التوبة وتوصله للسماء ده يبقى كانز انت بتكنزه في السماء هو لازم التكنزي بتاع السماء ده يكون مبدئاته ولا ما شعر زي يقول كل ناس ناس ناس خدمتهم ربّتهم قتّهم للصوبة علمتهم طريق ربنا وصلوا للسماء بأوف كان موجود لنا في السماء أيضا أيضا كل فضائلك الفضائل دي زي رائحة بخور بتصعد فوق للسماء وتكنز هناك يعني ايه؟ يعني الصلواتك دموعة مشاعرك محبتك لربنا كل دي كنوز انت بتكنسه في السماء تيجي تشوف سفر الحياة تلقي مكتوب فيها هذه الصلوات هذه الدموع هذه المحبة لله هذا الاشتياق لله كل ده مكنوز ليه المهم انك كل يوم تكمل ليه بشيء يكون موجود ليه في السماء محفوظ ليه ناس تقريب كل واحد فين عيسى قال نفسه ايه اللي بيكمزه كل يوم بيوجه كنيز للسماء واللي هو اللقس كلها أرضية بس الحاجة الخطيرة في هذا الأمر بحاجة كنيز للسماء إن كتاب المخدس يقول حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا لما انت بتكمش كنوز في السماء يبقى قلبك مش تعلق في السماء هناك كنوزك اللي موجودة هناك كل اللي كل شعبك كل متعرف كل حبك كل فبيرك كلها كنوز ما صوت تلهت كرائحة بخور ودخلت في السماء ظلت دور ما تلاقيش لك حاجة طب تروحنا تلاقيش حاجة جامل زي الراجل بتاع الكسرة اللي شوفوا مثلا الملكة هيلانة التي عصرت على الصليب المقدس كانت ملكة وغنية جدا طبعا وكانت تستطيع كل غناها تنفكه في المطعة العالمية وفي السرف الاخر لكنها كانت بتبعة الفلوس تبني ديها الكنائس وتعمل حاجات من أجر ربنا حولت أموال المملكة إلى كنوز السماء نبس الوضع بالنسبة للصبيصة اللي كانت بتعمل قمصان وملابس للفقراء ولما ماتت الفقراء بكوا عليها كتير وصربوا من حديث بطرس من يوكم هدية كانت بكل ما تعمله بتكنس كنوز السماء وتأخذ أجر في الأرض وبرضه محفوظ لها أجر في السماء أحسن واحد يفكر لو قدر الأجر على الأرض بس ما يأخدش في السماء لا لا يأخد منهم إبراهيم الجوزري في كل أعمال الخير اللي بعمله لما توقف لا كانت موجود ليه هناك في السماء جاريت كل واحد يفكر كل يوم إيه اللي أنا بعدته للسماء لكي يوجد لي هناك إيه اللي أنا بعدته لكي يوجد لي هناك نختفت كده في الله mi doyanu pagatrice nego che hai obne smati che se on sono realmente lo che vuole gode moje obne so insendere insu monici tinni se morerik ma interi noyen o de pater sonne de tao cinte so do mbe na mola ke Seven your no gaje tino din no teragje ko no erin gabon is in night kiryade in so kiryade in so kiryade sloge sonaminis moy ليتراقب الله علينا ويباعكنا وليسر وك علينا ويرحمنا وليبارس في جميع الحاضرين مجيس صلاة معنا بالصلاة والصلاة التي تتخاف عنا كل حين ولدة الاله الصاهرة القديس مريم وكل مصاصر الملائك والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح للمتعبدين والقديسين الذين على ارض الرب تعمل لسالح كل حين وبركه ملاك هذا الروح الطاهر وبركه القديس مار مرقس الرسول وبركه القديس الانذري وبركه السيده العذراء اولا واخرا بركاتهم المقدسه وحبهم ومناجاتهم ورحمتهم وشفاعتهم فالتاكر معنا فرقنا أمين ذكر الزجرة <متحدث> أمين الشيسون أدوروا أنت تهيرين ويمانا تهيرين السمين مانا تهيرين ذكر نوقنا نقول بيش اكتاشي قوم ننبيعون نبيع مالي شيني أمين اللهم اجعلنا وسعطينا كل شكر يا أرام الرجل ليتحدث اسمك ليأتي ملكوتك كما في على الأرض ورسل لنا ذنوبنا كما نقصر نحن أيضاً للمجنبين إلينا ولا تستنى في تجربة لكن فينا من الشجير للمجيه الزهر رسنا لعمل كرمان محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة مهبة روح القدس تكون مع جميعكم أندوا بالسلام ومع روح قائدة